عالب الداوي رب وحلال يا مالي يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي الليل الصغر هاني كل الحفلي مضوي وعصف يا صلاه النبي ويا صلاه على النبي الله يخلي كل النبي النبي ونقدم لك يا عريس التحيه القلبية النبي ويا النبي الله يتمم هالافراح بتاعه رب الباري يا صلاة النبي ويا النبي يا طير الحسون وسلم على غصن الزيتون صارت ما يكون فوق يا يا مالي يا يا مالي بارك عرسك يا ظهر الياسمين في التح صبحوا عاشيه يا صلاه على النبي ويا صلاه على النبي للعريس المتهني في هالليله الورديه يا صلاه على النبي ويا صلاه على النبي عقبال للخلفي عقبال تيجي خلفي رضيه يا صلاه على النبي ويا صلاه على النبي انت الشادي وانا حدي وكملت هالوداعيه يا صلاه على النبي ويا صلاه على النبي ميه بقلب البير يلا نسقي الحواكي والمطر نزل غزير وشير كرمه بقى ما بطالي يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي حطي ذك بيدي يا جار حتى نعمل سوي يا صلاة عالنبي النبي ويا صلاه ع النبي إنّا والني عاطل إذاك اشبك بديء يا صلاة ع النبي ويا صلاة النبي قلبي وانت بتصفي النية يا صلاة النبي خير يا صلاة صلوا And the مهل أحلى نسمي بحري يا صلاة ع النبي يا صلاة النبي جنا من شجر عكا بتهو نديه يا النبي يا صلاة ع النبي الله يحمي هالبوديس هالمحروس الزكيه يا صلاة عن النبي يا صلاة النبي ما يوم الكبلو يوم وبعد العتمي صبحيه يا صلاة ع النبي يا صلاة ع النبي يا عريس الله تمر احلى الليالي يا حلاوي ويا مالي يا حلاوي ويا مالي يا محلى هذه الساعه في حضرتها الجامع بستنى ساعه بساعه شوف في أسن الرمّان زهورك حلوة سحرية يا صلاه عن النبي ويا صلاه عن النبي ندعيلك يا العاريس تخلف أحسن ضري يا صلاةٍ عن النبي ويا عن النبي اطلوا لحية غط في العين ابو عرش فوق العلي يا صلاةٍ عن النبي ويا عن نبي. ويا طال السهر انوارك في نبيه يا صلاةٍ عن النبي ويا عن النبي في الإسلامية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي حفل معدل ومبارك نزموا لحن واغنيه, نغم وأغنية. <مترجم> <مترجم> يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي خذ مني يا ابو العريس تهاني مع تحيات يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي بس تهنا وتمنوا وخلي البكي علي يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي وعن لورايات الافراح وعن لورايات الافراح وعن لورايات الافراح وعن لورايات أيام الأعراس وحلو وفيها الهمي والحماس وحفلتنا ترفع الراس زين العرسان والريحان كل خل خلينا نغني مثمن المثمن من احلى مغنى والاصحاب اثنين اثنين نزلوا عالسهره معنا المثمن كلماته ترن بتعطينا احسن معنا وياهالعريس اطمئن نسمعنا باحلى سهريه يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي من ورد البستان نلم وراكل الورد ونهديها تشم وانا شم ونحكي عن معانيها هذا خالو هذا عم العزوي محلا اهليها وافراح المسلم تم بعتها بوبة راجع. ونتسمي يا بحر أنسام ريحني وهدم واجك يا ليل الفرح الدمام ضوي من نور سراجك يا سلام يا سلام عن نغم السبعويين يا حلال يا مالي يا حلال يا مالي يا وطن تسلم مغلاك تسلم عن عيني ما تروح مضيبها نسمي بهواك محلها بترد الروح يا حنو ما بنساك لو كترت في الجروح وماقدر عل اي شي بالك وما بقدر خي وبيك يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي محسن خيرك يا لبلاد ويا اللي بنعشاق ترابك ووصونا كل الاجداد وكل صحابك وحبابك رجع ايام الامجاد نحني زهرة شبابك وزمان الهاج تتعب سحجة وزحية يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي لا تهتم بقيل وقال توجع راسك عالفاضي تتعب في كل الأحوال وما بتعرف مين تراضي الحقاني عمر وما مال معدول وصيف وماضي وهذا هو فعل الهجال واسمع من الواصية يا حلال ويا مالي